إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون